الرحمن الرحيم إلي أنه استمع لفول من Uh-huh. حواساً شديداً وشعوراً show وَإِنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ يُصَلِّي وَيَقُومُ لِلَّهِ مِنَ اللَّيْلِ وَإِنَّ مَا وإنا لما سمعنا الهدى Oh Sir, Mel, Come on. وإنا من المسلمون ومن الخاسقون وَأَمَّا القاسطون فكانوا Oh! وَمَنْ مَدَّ Oh Waarom ga وَهِنَّ أُولَٰئِكَ Oh! I a good a أنه لما قال